بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أَمْسَكْتَ نفسي فرحمها وإن أرسلتها فحفظها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن احييتها فاحفظها وإن أمدتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية